اذهب بكتابي هذا فالمقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني انقي الى ي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين